قَرَّمَ مَا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيءَ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ اللَّهُ يَوْمًا معي أو رحمنا فمن يجيء الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا فتتعلمون من هو في ظلال المبين؟ قل أرأيتم إن أصبح ما غمورا فمن يأتيكم بما إما بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسقون ما أنت بنعمة وتبك بمجنون انَّكَ لَأَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَتَبَصَّرُوا وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فلا تطع المكذبين ود لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين اما من شاء بانمين من نع للخير معتد اثيم او تولى فَذٰلِكَ زَنِيمٌ انْكَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ